Book two Trideset i četiri U vozu Fi'l-qitar fil Da je to voz za Berlin? هل هذا هو القطار إلى برلين هل هذا هو القطار إلى برلين كل متى يغادر القطار متى يغادر القطار كجوز برل متى يصل القطار إلى برلين متى يصل القطار؟ إلى برلين اسمح لي هل يمكن ان امر اسمح لي هل يمكن امر ميسلم دا أعتقد هذا مكاني اعتقد هذا مكاني мислим да сједите أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. gdje су кола أين عربه النوم؟ أين عربه النوم؟ كولا ز سبavanje النوم في آخر القطار عربه النوم في اخر القطار اه gdje је вагон الطعام في المقدمة؟ واين عربه في المقدمة مغ ابة دوله أي يمكنني أن أناام تحت أي يمكنني أن أنا تحت مجل اب وسرديني أي يمكنني أن أناام في السط يمكنني أن أناام في السطط؟ Mogu li spavati gore? A mumkinni an anama fowq? A an anam fowq? Kada smo na granici? Mta nasil ila al hudud? Mta nasil ila Koliko traje vožnja do Berlina? كم يدوم السفر إلى برلين كم السفر الى برلين دالي فوز كاسني هل القطار متاخر هل القطار متاخر إيماتي لي نشتو هل عندكم شيء للقراءه Hella and lilkira. ovdje dobiti nešto za jelo i piće? Hell tuje duhuna a shia u lil akli washurb? Hell wa Dali biste me molim probudili u sedam sati. هل توقذني الساعة السابعة صباحاً؟ من فضلك هل توقذني الساعة السابعة صباحاً؟